أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين هذا سال يقول ما رأيكم في كتاب دلائل الخيرات كتاب دلائل الخيرات هذا كتاب ألف في متخصص في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب من أوله وإلى آخر وهو صغير الحجم وهو ليس بصغير الحجم فيه صلوات كثيرة جدا على النبي صلى الله عليه وسلم وكل صلاة تختلف عن الأخرى من حيث, من حيث صيغتها ومن حيث المعاني التي ذكرت فيها والأوصاف التي ذكرت فيها فهي صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ مختلفة والفاظ متعددة وتتضمن أيضا تلك الصلوات التي في ذلك الكتاب مدائح وثناء على النبي عليه الصلاة والسلام وذكر لأوصاف الله صلى الله عليه وسلم مع الصلاة عليه وبعض الأوصاف التي ذكرت في حقه عليه الصلاة والسلام أوصاف صحيحة وبعضها فيها غلو فيه صلوات الله وسلامه وسلام نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم وفي مواضع منها عديدة الفاظ جاءت ضمن الصيغ التي قيلت في الصلاة والسلام عليه تشتمل على أمور محرمة مثل قول في بعض المواضع اللهم صلي على محمد ما نفعت التمائم ما نفعت التمائم، والسنة جاءت بأن التميمة لا تنفع بل هي محرمة، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له. يقول عليه الصلاة والسلام. فكيف يقال في مقابل هذا الحديث ما نفعت التمائم؟ التمائم تضر ولا تنفع، ومن تعلق تميمة يقول عليه الصلاة والسلام فلا أتم الله له. فكيف نأتي ندخل أمرا نهى عنه؟ عليه الصلاة والسلام ومنع منه في الصلاة والسلام عليه كيف ندخله في الصلاة والسلام عليه وهو نهى عنه صلى الله عليه وسلم ثم هذا الكتاب الذي بهذا الحجم هو أُلِّف في مسألة كفين فيها وفرغ منها ولا حاجة فيها لا إلى هذا الكتاب ولا إلى غيره لأن الصحابة رضي الله عنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله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 ونحن جميعا نوق يقينا جازما أنه عليه الصلاة والسلام ناصح لأمته وأنه حريص على أمته وأنه صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا حذرها منه نعتقد ذلك اعتقادا جازما وهنا يأتي سؤال إذا كنا نعتقد هذه العقيدة الجازمة في حقه عليه الصلاة والسلام ألا يكفينا في الصلاة والسلام عليه ما علمنا إياه يكفينا أو لا يكفي الصحابة قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك واضح السؤال قال قولوا وذكر لهم الصيغة فيأتي سؤال هنا هل الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة هل هي كافية او ليست كافية اذا قلنا كافية فالسؤال الثاني ما الحاجه الى دلائل الخيرات وغيره من الكتب لسنا بحاجة اليها واذا قلنا ليست كافية فهنا تأتي المصيبة هنا تأتي المصيبة الكبيرة والداهية العظيمة ان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي والذي جاء في كتب المتأخرين هو الذي فيه الكفاية ويشتغل الناس بما جاء في كتب المتأخرين ويتركون ما جاء في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هذه مصيبة ثم بعد ذلك هذه الكتب تدخل الناس في مخالفات كثيرة ومناه عديدة وبعد عن سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف ما لنا ولهذه الكتب وعندنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإذا أردنا درسا من درسنا اليوم في هذه المسألة نرجع إلى قصة علي بن ابي طالب علي في مسألة الدين كان يستطيع أن يكتب أو أن يملي أوراقا كثيرة في دعاء يقال عند الدين يستطيع أو لا يستطيع ما فعل التزم بالسنة قال ألو علمك كلمات علمني هن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمفترض في من يريد أن يؤلف كتابا في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينقل فيه ماذا أن ينقل فيه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا أن يبدأ يخترع للناس والعجب كل العجب أن المخترعين في هذا الباب أخذوا يخترعون للناس أشياء ثم زاد الطين بله أخذوا يعظمون هذا الذي اخترعوه تعظيما عجيبا مثل الصلاة التي يسميها بعضهم صلاة الفاتح اللهم صلي على محمد الفاتح لما سبق الى آخرة فهذه الآن بعضهم يعني يشترط لقراءتها ان يتوضا ويشترط لقراءتها ان, ان, ان يستقبل قبله ويرتبون على الصلاة بها فضائل كلها ما عليها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فالذي يريد الخير الخير موجود في السنة الخير موجود في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام ما لنا ولهذه الأشياء ما لم تثبت به سنه نحن لسنا بحاجة إليه ما لم يأتي عليه دليل في كتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام لسنا بحاجة إليه و و ونسأل الله عز وجل أن يغنينا بـ بـ بالسنة عن هذه الأمور المحدثة التي ابتلي بها كثير من الناس وأن يوفقنا لاتباع السنة وأن يجعلنا من أتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وأن يوفقنا للزوم هديه واتباع سنته نعم. سان الله إليكم هذا السال يقول ما حكم تقبيل المصحف والتمسح به جزاكم الله خيرا. القرآن كما قال الحسن البصري رحمه الله أنزل ليعمل به قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك لمبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب فالقرآن أنزل ليقرأ ليتلى لتتدبر آياته ليعمل به هذا الذي أنزل لأجلها القرآن ولهذا قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب ماذا يفعلون به؟ يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به وتلاوة القرآن تشمل امورا ثلاثة الحفظ والفهم والعمل كل ذلك يقال له تلاوة حتى العمل يسمى تلاوة العمل بالقرآن يسمى تلاوة للقرآن على خلاف ما يظن كثير من الناس أن التلاوة أن يفتح المصحف ويقرأ تلاوة القرآن حفظ وفهم وعمل العمل نفسه يسمى تلاوة كما قال الله تبارك وتعالى والقمر إذا إذا تلاها يعني تبعها فاتباع القرآن والعمل به يسمى تلاوة للقرآن فتلاوة القرآن بحفظه وبفهمه وبالعمل به وهذا هو الذي ينبغي أن, يتجه أن تتجه له همة الإنسان وعزيمته مع كتاب الله تبارك وتعالى أن يجاهد النفس على الحفظ ويجاهدها على الفهم والتدبر ويجاهدها على العمل بالقرآن وكثير من الناس استعاضوا عن هذه الأمور بأن جعلوا القرآن زينة في الرفوف أو جعلوا القرآن حرزا و و وتميمة للوقاية من العين أو نحو ذلك إلى غير من ذلك من الأمور التي لم تشرع الذي سرع لنا في في فيما يتعلق بالقرآن الحفظ والفهم والعمل بكتاب الله عز وجل وأما التبرك بالقرآن ومعنى التبرك أي طلب البركة فالله تبارك وتعالى قال كتاب أنزلناه إليك ماذا؟ مبارك فالقران مبارك ولكن كيف تنال البركة التي في القرآن كيف تنال البركه التي في القرآن هل البركه التي في القران تنال بان يجلس الانسان عند القران ويمسح بيده ويمسح على صدره هذا امر ما شرع لنا ولم يأتي عليه دليل لا في القران ولا في السنة الذي يريد بركة القرآن ماذا يفعل يجلس يقرا القران ويجلس يحفظ القرآن ويتدبر القرآن ويعمل بالقرآن وهنا تأتي البركة كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا ما قال ليتمسحوا به قال ليتدبروا آياته وليتذكر اولو الألباب لتدبر وتذكر وعقل لمعاني القرآن وفهم للقرآن وعمل بالقرآن بهذا تنال ببركة القرآن فالتبرك بالقرآن مطلوب من جهة ماذا من جهة القراءة والتدبر والعمل بكتاب الله تبارك وتعالى أما تقبيل المصحف فلم يأتي فيه دليل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء فيه بعض الآثار عن بعض السلف نعم سلام الله إليكم هذا يقول ما هو أفضل دعاء عند رؤية الكابة المشرفة لأول مرة غير الدعاء لها بالمهابة والتشريف وزيادة المكانة هل أدعو لنفسي أو لأهلي أو أدعو بالمغفرة وهل لدعوة مستجابة فعلا عندما أراها لأول مرة المسلم في مثل هذا المقام الذي إما وصل إلى البيت أو دخل مع باب المسجد أو نحو ذلك عليه أولا أن يعرف السنة ماذا جاءت في هذا الموضع فيجتهد في التزامه، ثم بعد ذلك يأتي بالدعوات المطلقة الجامعة الدعوات المطلقة الجامعة في وصوله لمكة أو في طوافه بالبيت أو في تنقله بين المشاعر أو نحو ذلك يدعو الله تبارك وتعالى بالدعوات الجامعة مثل ما جاء في في الحديث كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وفي الحديث الاخر كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وفي الحديث الاخر يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فيجتهد في الدعاء بالادعيها الجامعة الماثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام والذي جاء فيه أدعية مقيدة يدعو به وليس هناك دعاء مخصوص في الطواف أو في مشاهدة البيت يقف ويدعو خلاف ما يوجد في بعض الكتب أدعية طويلة أول ما يرى البيت يقف ويدعو بها فهذه الاشياء لا دليل عليها وإنما يفعل الإنسان ما, ما ما ثبت به الدليل الطواف كله لم يرد شيء معين فيه إلا بين الركن إلا بين الركنيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقنا عذاب النار وما سوى ذلك ليس هناك تعيين فتدعو بما تيسر لك وتذكر الله وتسبح وتهلل نعم هذا السائل يقول أنا مقبل على الحج بإذن الله تعالى ولدي دين ولم أستطع رده ولم أجد فرصة للاستئذان المدينين مع العلم أن حجتي ستكون بإذن الله على نفقة عائلتي وليس لي من المال فيها من شيء. يزاكي. الله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كان عليه دين من كان عليه دين وحقوق للناس هذا ليس مستطيعا لأن المال إذا إذا إذا حازه ووجد عنده فهو ليس له المال لمن المال الذي يجتمع عنده وليس له المال لأصحابه على فمن كان عليه دين الذي عليه أنه كلما اجتمع منه عنده مال يعطيه لأصحابه لا أن يبقي المال عنده ليحج به أو ليقوم بمصالح الأخرى فالمال الذي يجتمع عنده يعطيه أصحابه ويسدد الدين الذي عليه فمن كان عليه دين ليس ليس مستطيعا والله جل وعلا يقول ولله على الناس يحج البيت من استطاع اليه سبيلا وهذا الرجل الذي في هذا السؤال هو في الحقيقة لم يجتمع عنده مال لم يجتمع عنده مال فيما يظهر من سؤاله وعليه ديون وحقوق للناس والمال الذي حج به ليس منه وإنما عائلة حجت فحججوه معهم فحجه صحيح لكن علي أن, أن يجتهد وأن يجاهد نفسه على المسارعة في سداد الدين نعم. هذا يقول نحن أتينا من الصومال وكان ميقاتنا يلملم فبعض الناس الذين نووا العمر والحج فبعض الناس الذين نووا العمر والحج جاوزوا الميقات وقالوا نحن نذهب لزيارة المسجد النبوي ونحرم من ميقات أهل المدينة هل عليهم شيء لمجاوزتهم الميقات بدون الإحرام؟ قوله نوى الحج العمره والحج لعل مراده أنهم جاءوا من بلادهم وهم عازمين على العمره والحج. أما إذا كان حصل منهم في الميقات نية ولبس الإحرام في في ليم لم لبس الإحرام. وتجاوزوه ملبين وقد نووا فهم على إحرامهم ولو استجد عندهم مجيء للمدينة يأتون للمدينة على إحرامهم ويبقون محرمين لأنه, لأنه تلبس بالإحرام فلا يحله ويبقى على إحرامه ويأتي المدينة محرما ويذهب منها محرما وإذا مر بالميقات لا يحرم لأنه على إحرامه هذا إذا كان مر ونوى ونوى أي اراد السائل بالنيه انه احرم فعلا اما اذا اراد بالنيه انه جاء عازما ثم عدل عن, عن ذلك بانه ياتي للمدينه ويحرم من ميقات اهل المدينه فليس عليه شيء والذي يظهر من سؤاله انهم لما وصلوا إلى الميقات قرر اهل السياره واهل الرحله انهم يذهبون اولا الى المدينه فلا حرج مثل الذي ميقاته رابغ وقيل له أننا سنذهب أولا للمدينة فقرر أن يحرم من من المدينة فهذا لا حرج وقد قال عليه الصلاة والسلام عن المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحجة أو العمرة نعم وهذا يقول أريد أن أحج أريد أن أحج فأي, فأي الأنساك يختار الأنساك المشروعة ثلاثة الأنساك المشروع ثلاثة التمتع والقران والإفراد أما التمتع فهو أن تنوي بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فتأتي بعمرة مستقلة ثم في الثامن من شهر ذي الحجة تحرم بالحج فيجتمع لك في سفرك عمرة منفردة مستقلة وحجا منفردة مستقلا بنيته وبأعماله وعمره مستقلة بنيتها وبأعمالها والقران أن تنوي في الميقات الحج والعمرة معا فتدخل في نيتك اعمال العمرة في الحج فلا تأتي إلا بأعمال الحج لا تأتي إلا بأعمال الحج فيكون عملك هو عمل المفرد تماما إلا أنك تختلف عنه إذا كنت قارنا بالنية من حيث أنك بحيث أنك نويت الحج والعمرة معا وبذبح الهدي وإلا أعمال القارن هي نفس أعمال المفرد تماما يختلف القارن عن المفرد بالنية وبذبح الهدي لكونه جمع بين حج وعمرة والمفرد هو الذي يلبي من الميقات بالحج وحده بدون عمرة هذه الأنساكة المشروعة وأفضل هذه الأنساك التمتع أفضل هذه الأنساك التمتع على خلاف بين أهل العلم في ذلك أفضلها التمتع لقول النبي عليه الصلاة والسلام لو استقدمت من أمر مستدبرت لما سقت الهدية جعلتها عمره نعم وهذا يسأل يقول هل يجوز إيصال السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ممن أوصون بالسلام عليه وأيضا الدعاء عند قبره هذه مسألة تتكرر من كثير من الحجاج أن بعضهم عندما يريد أن يسافر إلى المدينة لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يحملونه السلام وبعضهم يأتي محمل من كثيرين جدا في بلدة أو في قرية حملوها السلام وكثير من هؤلاء عندما يحملون الزائرة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام السلام ينسون أو لا يعرفون حديثا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام أي أن من أراد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أينما كان في المغرب أو في المشرق في أدنى الدنيا أو في أقصاها عليه وهو في مكانه أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغ الملائكه تبلغ بدقة وأمانة ووفاء ولا ينتظر وقت الحج او وقت العمره او ذهاب احد لزياره مسجد النبي عليه الصلاه والسلام حتى يحمل السلام ثم هذا التحميل للسلام تحميل للناس في كثير منه ما لا طاقه لهم به يعني بعضهم ياتي ويشتكي من ثقل الحمل الذي تحمله كثرة الناس الذين يعني طلبوا منها أن ان يسلم وكثير منهم يعني يسأله ويلح عليه أن ينص على اسمه يسأل وينح عليه يقولها لها يعني أرجوك أو أسألك بالله أن تقول فلان بن فلان بن فلان يسلم عليك وإذا طلب من هذا الزائر المسكين إذا طلب منها مئتين أو مئة من أهل بلده أن يبلغوا السلام ماذا سيترتب على هذا يعني لو حللنا هذه الآن ماذا يترتب عليه لو أنه الآن جاء خارجا من بلده مسافرا الى ومسكه واحد عند الباب وقال له قل للنبي صلى الله عليه وسلم فلان بن فلان بن فلان يسلم عليك ومشى خطوتين وجاءه الثاني والثالث عند موقف السيارة والرابع عند المطار والخامس وأجتمع عنده أعداد كبيرة وعنده حرص إما أنه سيحفظ الأسماء في ذهنه وهي عرضه للنسيان يتذكر هذا وينسى ذاك أو يكتبها في قائمة ويمسك ورقه وهو خارج بيته وكل من قال له يعني سلم لي على النبي عليه الصلاة والسلام يخرج القلم ويكتب الاسم والاسم الثلاثي أو الرباعي حسب طلب السائل ثم يأتي الثاني ويخرج الدفتر ويكتب والثالث ويكتب ثم أيضا في الطريق ضاعت الحقيبة بالدفتر ضاعت الحقيبة وفقد الحقيبة فيها مئتين ثلاثمائة اسم سيبلغهم للنبي عليه الصلاة والسلام ضاعة الحقيبة. كيف يفعل؟ هذا كله اشتغل الناس بأشياء ما لها أصل في السنة. ولهذا تترتب هذه الأشياء على البعد عن السنة. ولو كان هذا هذا الأخ الذي طلب منه هذا الطلب قال لهم لستم بحاجتي ولا لستم بحاجة فلان ولا علان. النبي صلى الله عليه وسلم قال. إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام انتهت المسألة والملكة أعطاه الله عز وجل من القدرة ومن الضبط ومن الاتقان ومن القوة وعدم فوات لو كانوا ملايين ما ما ما يفوت منها شيء أقدرهم الله تبارك وتعالى أما أنت إنسان ضعيف تنسى ولو قلت أنا أكتب في أوراق الأوراق تضيع عرضه للضياع عرضه للسرقة ايضا دعك من ضيائها ومن نسيانها قد يحملون الناس شخص مجموعة من الاسماء ثم يأتي ويجد القائمة وصلت ثلاثمائة واربعمائة ويقول انا ليش يحمل نفسي هذا كله ويرمي الورقة ويقول مالي لي ولهم في الناس من ليس امينا لكن هذه الامور كلها منتفية في الحديث ان لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام ولهذا هذا الحديث ينبغي أن يشاع بين الناس ينبغي أن يشاع بين الناس إذا رجعت الى البلد بلغهم هذا الحديث تؤجر بلغ أقرابتك كلهم لهم جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام نعم. ثم الدعاء الدعاء عند القبور لا يشرع, لا يشرع للمسلم أن يتحرى الدعاء عند القبور القبور تشرع زيارتها لأمرين جاء بيانهما في السنة الأمر الأول تذكر الاخره والأمر الثاني الدعاء للميت والصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نقول إذا أتينا القبور أو إذا زرنا القبور قال تقول الله السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية فهذا الذي تشرع يشرع فعله عند زيارة القبور أما ان يتحرى الإنسان الدعاء عند القبور بأن يدعو حاجاته ومصالحه وأموره فهذا مما لم يرد عليه دليل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بل جاء ما يدل على المنع من ذلك قال عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ومعنى اتخذوها مساجد اي اتخذوها مكانا للعبادة للصلاة والدعاء والعكوف عندها نعم سنة الله عليكم هذا يقول هل يجوز اعطاء مال لرجل اعطاء مال للرجل الذي عرف بكثرة الاستدانة وسوء التصرف في المال اذا كان يعلم منه هذه الحال معرفة جيدة وأنه يضيع المال ويتلفه ولا يستعمله استعمالات صحيحة فمثل هذا ليس ببراشد ولا يصلح أن يعطى المال وإنما يوجه وينصح ويبين له ويدل على, على على طريق الصحيح أما أن يحمل احمالا إضافة إلى الأحمال التي عليه وهو لا يحزن فهذا فيه ضرر عليه عندما يلقى الله عز وجل وهو متحمل هذه الأحمال الثقيلة نعم وهذا يقول الرغبة الصادقة بسداد الدين مع نزول الكوارث للإنسان فماذا يفعل هنا؟ تبقى الرغبة الصادقة في محلها والإلحاح على الله سبحانه وتعالى يزداد والإقبال على الله يقوى ويجاهد الإنسان نفسه على بذل الأسباب وقول السائل في سؤاله ومع وجود جوائح أو مصائب عظيمة فالذي منع هو الذي يعطي الذي منع هو الذي يعطي ولله ما أخذ وله ما أعطى هو المعطي وهو المانع فالذي يعني أصابك بهذه المصيبة وقدر لك هذا القضاء وتلقيته بالصبر والرضا وسؤال الله الخير يعطيك والله عز وجل يبتلي عبده يبتلي عبده فإذا كان الإنسان عليه دين وأيضا أصيب ماله بتلف أو بضرر يجعل هذا الأمر يجعل إقباله على الله يزيد وثقته بالله تقوى وأمله بالله يعظم وكم عند الله تبارك وتعالى من الخير والذي منعك يعطيك سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ولا مفر لك إلا إلى الله في سرائك وضرائك في شدتك ورخائك في عسرك ويسرك ليس لك مفر إلا إلى الله الذي بيد أزمة الأمور تبارك وتعالى فالشاهد أنه في هذه الحال ينبغي عن أن يزيد إقباله على الله وصدقه مع الله تبارك وتعالى ومجاهدة النفس على فعل الأسباب التي ينال بها الخير وهذا السائل يقول هل يجوز تعليق, تعليق لوحة بأسماء الله الحسنى في المنزل أو غير ذلك تعليق الأسماء الحسنى في المنزل أو غير ذلك هذا من الخطأ الذي يفعل بعض الناس في حق أسماء الله تبارك وتعالى الله جل وعلا قال في القرآن الكريم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ما تدعوا فله الأسماء الحسنى والواجب نحو اسماء الله آآ آآ أن تحفظ نحفظ الأسماء السميع العليم البصير الحكيم الخبير نحفظها وأن نفهم معانيها وأن نعبد الله تبارك وتعالى بما تقتضيه إيماننا بأن الله سميع ماذا يستوجب علينا إيماننا بأن الله عليم إيماننا بأن الله تواب إيماننا بأن الله رحيم هذه أسماء تستوجب عبوديات نقوم بها فهذا هو الواجب نحو اسماء الله تبارك وتعالى أما جعل الأسماء في لوحه، فهذا أولا لم يأتي عليه دليل في السنة سنه سنة النبي عليه الصلاة والسلام والأمر الثاني لا يثمر العبودية المطلوبة تجاه الأسماء التي دل عليها قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها لا يثمر العبودية وشاهدوا هذا ما معروف من واقع حال الناس الآن تقف عند بعض اللوحات الجمالية التي كتب فيها أسماء الله بخطوط منمقة وبأشكال مزخرفة وبمنظر بهيج ثم الناظر إلى اللوحة ينظر إليها طويلا ثم يخرج من نظره إلى اللوحة بماذا ماذا يقول يخرج من اللوحة ويقول والله منظر جميل منظر, منظر خلاب يشد الناظر أعجبتني هذه اللوحة في منظرها أما العبودية التي تثمرها أسماء الله ومعرفتها لا تنال بهذه الطريقة ما تنال بهذه الطريقة وبعضهم يكتب الأسماء الحسنى بطرق يعني مزخرفة يصعب على القارئ العادي العادي أن يعرف الاسم المكتوب لكنها منظر جميل وبعضهم أيضا دخل في تكلفات باطلة في كتابة الأسماء أو في كتابة ماذا أو في كتابة الآيات القرآنية ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله يكتبها بعضهم على شكل سفينة الآية هذا كله عبث كله عبث بكلام الله باسماء الله تبارك وتعالى ويجب على المسلم أن يعلم أن أسماء الله محترمة وكلامه تبارك وتعالى محترم وما نزلت هذه الأشياء لتكون لوحات جمالية ولا نزلت لتزخرف بها الجدران وتزين بها الحيطان وتكون مناظر وتحف وزخرفة ما أنزلت لهذا ولهذا ما يعرف عن الصحابة هذه الأشياء ولو وجدت عندهم الذي وجد عندهم جد واجتهاد وعمل ومعرفة بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وعباده لله تبارك وتعالى فالشاهد أن هذا من العمل لا يشرع ولم تنزل أسماء الله تبارك وتعالى ليتعامل معها بهذا التعامل والاخطاء في هذا الباب يعني عديدة الأخطاء في باب الأسماء الحسنة عديدة والواجب على الإنسان أن يكون في هذا الباب سائرا على ضوء ما دل عليه الكتاب والسنة وفق النهج الذي كان عليه سلف الأمة هذا السائل يقول رأت زوجتي رؤيا وقصتها علي ولم أدري أهي خير أم شر فهل لي أن أسعى لمعرفة التأويل حتى ولو عن طريق كتاب من سيرين؟ مثل هذه الرؤية إذا تبين الإنسان أنها خير، ف يستبشر يستبشر لأن الرؤية هي عاجل بشر المؤمن يستبشر ويؤمل خيرا وإن حب أن يخبر بها من يحب ففله ذلك. وأما إذا كانت الرؤيا ظهر له منها أن فيها شر فليتعوذ بالله تبارك وتعالى من شرها وليتعوذ بالله من الشيطان وإذا كان في المنام ليدفل عن يساره ثلاثا كما جاءت بذلك السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يخبر بها أحدا لا يخبر بها أحدا ومثل هذه الرؤيا لم يستبن له أمرها يتركها الإنسان ولا يشغل باله بها ويرجو من الله تبارك وتعالى التوفيق والخير والتيسير وأما, وأما قوله أنه يفتح كتاب ابن سيرين أولا في صحة نسبة إليه نظر والأمر الثاني أن فتح لهذا الكتاب أو لغيره ليس هو الطريقة التي يكون بها التعبير ليس هو الطريقة التي يكون بها التعبير وإنما التعبير علم و و وليس كل أحد يتمكن من معرفة هذا العلم ودراسة ومعرفة النصوص التي فيه ولا يكفي في هذا أن يفتح الكتاب ويقيس بهذه ويقول تفسير رؤياك كذا نعم ويقول في سؤال الثاني هل دعاء الدين يمكن أن يستعمل لطلب الرزق دعاء الدين يتعلق بمن كان عليه دين اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن سواك والأدعيها هل... التي في سؤال الرزق في السنة كثيرة ثبت في السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان كل يوم يقول بعد صلاة الصبح اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا هذا كان يقوله عليه الصلاة والسلام كل يوم بعد صلاة الصبح اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وليكن هذا الدعاء مسك الختام الله تعالى علم صلى الله وسلم على نبينا محمد